إن فِي ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يرضوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون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 وَمِنْ آياتِهِ أَ يُرْصِل الِّيَا حَمُ بَشّاتِ وَُذيقَكُمْ مِ الرَّحْمَتِهِ وَتَجرِْيَفُلكُ بِأَمْرِهِ وَل تَبتَُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلاعَكُم تَشكرُون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ